ايه ما اتصل مش هتجيب شيء ولا ايه ما اتصل سنده انا من بدري اعوز اقولك بس انت فكرتني لما غلط اتصل سنده بنقل انا لما بقول حاجة زكدة ما هي الا محبة فقط يعني انا ممكن ما اقولش لحد يعمل حاجة ولا يجيب حاجة مش عايز يعني. ما اتصل سنده بنقل العدل يريد الضبط عن مثله إلى منتهى من غير أو سنقول أحسن وخلا من الشذوذ والعلة خلا من الشذوذ و العله حد لا ده تعريف الحديث انه صحيح لذاته طب عاوزين نعرف الحديث الحسن لذاته بقى انا قبل كده اديتكم فكره هم. هم. تمام هيفرق في دي بس يبقى هنقول لو قال لك عرف كل مما يلي او عرف ما الحسن لذاته شرط الحسن الصحيح الاول الصحيح لذاته شرط الحسن لذاته الصحيح لذاته الحسن بقى اذا الصحيح لذاته الحسن لذاته هو ما اتصل سنده بنقل العدل الذي خف ضبطه عن مثله الى منتهى وخلى من الشزوز والعلة خلى من الشزوز والعلة تلقى شروط لو قالك بقى اذكر ده تعريف الحديث الحسن لذاته الحسن لذاته يفرق عن الصحيح لذاته في مساله ده في الضبط فقط يبقى الفارق بين الصحيح لذاته والحسن لذاته في مسألة الضبط فقط لانه الصحيح لذاته رويه تام الضبط رويه تام الضبط اما الحسن لذاته فرويه خفيف الضبط أو متوسط الضبط لانهued خفيف الضبط مش مقالي ان هو ضعيف الضبط لا لانه لو ضعيف مش هينفع عندي خفيف الضبط يعني لم يصل الى درجة التمام في الضبط يعني لم يصل الى درجة راوي الحديث الحسن صحيح ولكن لا ينزل الى درجة راوي الحديث الضعيف ضبطه مش ضعيف ظبطه خفيف طيب لو قال شروط الحديث الحسن لذاته شروطه ايه عوز بس واحدة واحدة مش الاخ لمش انت الورا خمس ايه ما هنقول بقى ما هنقول ايه مش اتصال السند والعدالة والضبط ونعمل بين قسين كده ايه خفيف الضبط او متوسط الضبط وخلق من الشزوز وخلق من الليل يبدو الخمس شروط هم هم شروط الصحيح لذاته الا اختلفوا شرط واحد هو فضة احنا خلي بالك جاء متأخر ليه بقى ورسة جاء من الشغل مال صاحبك فيه نعليكم استرد صاحبه هو مواعد هو جاي من من بره أو من معه جزاك الله خير لكي لا نتلخبط أول شرط هنلاقيه الايه اتصال السند اثنين العدالة عدالة الراوي ثلاثة الضبط وهنا نقول الراوي خف ضبطه أربعة. خلوه من الشذوذ خمسة لا ده يعملها الشرط الواحد كل واحدة شرط خلوه من العلة لأن الشذوذ ده قصة تانية غير العلة خالص الشذوذ حاجة غير العلة وده ده ده أصعب حاجتين في الحديث فنحطهم مع بعض في شرط واحد نقول نغفلهم يعني من فحش ده شرط وده شرط ده شروط الحديث الحسن لذاته شروط الحديث الحسن لذاته تصل السنة عدالة الراوي الضبط الراوي والضبط هنا يختلف عن الضبط الحديث الصحيح أنه في الحديث الصحيح الضبط يكون تاما اشترط هذا اما هنا الضبط يكون خفيفا الضبط يكون خفيفا لان لو اصبح الضبط تام يبقى خلاص بقى حديث صحيح لذاته صحيح لذاته مش انقول صحيح كده خلاص لانه ما هو الحسن لذاته اذا جاء من طريق اخر فيصبح زي ما قلنا صحيح لغيره فلابد تقيد الكلام بأنه هو صحيح لذاتي هنا بعد ذلك خلوه من الشذوذ وإحنا عارفين الشذوذ هو مخالفة الثقة لمن هو أوثق منه مخالفة الثقة لمن هو أوثق منه إحنا ضربنا مثل في الأول بالحاجات دي ووضحناها توضيح كامل أنه عندنا وكلكم ثقات ويجي واحد منكم يخالف الناس دي كلها في حديث كلهم اتفقوا على روايته هم اتفقوا على روايته كلهم لكن هو خالف في اللفظ بتاعه مثلا خالف في السند رغم ان هو يزعم انه هو ذلك الحديث فيخالف فيه فنقول عن روايته هو ان هو او حديث شاذ خلاص اما الروايه الاخرى نقول عنها ايه ها ايه بقى صحيح اسم المحفوظ قلنا عليها أن تكون ماء المحفوظ يعني رواية أستقاط الكثير هي الرواية الراجحة هذه المحفوظة في الشاذ المحفوظة أما هنا اللي هي رواها الرجل الذي شاذ فنقول عليها رواية شاذة رواية شاذة لا بالنسبة لي الحديث الحسن لذاته و شروط الحديث الحسن لذاته الحديث الحسن لذاته عموما متفاوت في المرتبة بينه بين بعضه يعني هو ما بيخدش كل مرتبة واحدة ليه؟ لأنه إذا لم تعرفين أن الحديث الحسن, الحديث الحسن لذاته ممكن يقارب درجة الصحيح فيتنازع في صحته وحسنه وممكن يكون في أقل درجات الحسن فيبقى ايش في تنازع فيه فيكون صحيح أو حسن يكون في اتفاق انه ايه انه حسن لذاته يبقى عندنا ما تنازع الأئمة في كونه في كونه حسنا بذاته او صحيحا فهذا يكون يكون اعلى مرتبه من الذي اتفقوا على انه ايه على انه, على أنه حسن لذاته قولا واحدا حصل لذاته قولا واحدا يعني لما تشوف واحد بيلعب كرة تيمس بعدين هوت جامد كده وبتاع فانت بتقول انه احتمال يكون بيلعب حديد برضه مش عارفه لكن تلاقي واحد تاني ملوش في اي حاجة خالص كده الامر واضح بالنسبة لك هو لا بيلعب لذا ولا ذا ولا بيان عليه حاجة زي كده ما بلعبش هاي بس كنت بلعب زمان كرتين بس لسه في السنة وإعداده وكده لكن بعد كده ما عادش عرف حاجة عنه آآ وبلعب كورة بس مش دلوقتي برضه فهنا إذا اتفقنا جميعا على أن الحديث حسن لا يعلو عن درجة الحسن هذا يكون أقل من الحديث الحسن الذي يختلف بين كونه حسن وإيه وصحيح فحد في فيكم بيلعب حاجة بيلعب سلة حد بيلعب حاجة غير السلة سينس كلكم فاضي كده مفيش حد كده اه شكلك بتلعب حاجه حديد امم استنى ما يقول هو حديده زي الشيخ محمد اسماعيل كان مره بيتكلم عن مساله الرياضه والحاجات مال صحابك اللي بيعملوا الحاجات دي في الحروب ازاي كانوا بيلعبوا رياضه يعني هو بيتكلم يقول لك الاخ يقول لي يا جوز يعني نلعب رياضه ولا ما فهو بيعلق يقول يعني هم الصحابه القتال ده والمهاره دي وعبور البحار وعبور الانهار ومش عارف ايه وبتاع والحروب العظيمه اللي عملوها كلها يعني ما كانواوش كل كلهم بيلعبوا كانوا كلهم بيلعبوا رياضه بس الرياضه اللي هتفيد. مش الرياضه كل حاجة, كل حاجة تفيد كانوا بيعملوها ثانية حاجة أرواه الذين اختلف في بعضهم هل هو ثقه او صدوق اعلى من الرواه الذين ايه اتفق عليهم انه صدوق بس لو انا عندي دلوقتي على السلسله بتاعه الحديث الحسن وعندي هنا صدوق وكل صدوق خلاص كل صدوق, كل صدوق. وعندي سلسله ثانيه اهي كلهم ثقات معدى واحد بس اللي هو صدوق دي طبيعي هتبقى أقوى خلاص ده حسن وده حسن بس دي أقوى من دي يبقى الحديث الحسن له مراتب متفاوتة الحديث الحسن لذاته له مراتب متفاوتة فالذي اختلف العلماء بين صحته وحسنه أعلى من الذي اتفقوا على أنه حسن ذاتي لا يعلو إلى درجة الإيه؟ الصحيح ذي واحد وأيضا الذي ارتفع توسيق العلماء لاغلب رواته أعلى من الذي نزل العلماء في التوسيق لاغلب رواته زي ما احنا قلنا هنا لو عندي فلو كان عندي سند لحديث حسن أغلب رواته قال فيهم العلماء ثقة وعندي واحد او اثنين منه صدوق وجاء سند آخر هذا الحديث الأول حسن وجاء سند آخر اغلب رواته صدوق وفيه رواء اثنين ثقة يكون السند الأول أقوى من السند الآيه؟ الثاني نقول ده حسن وده حسن لكن الحديث الأول أقوى من الحديث الثاني لأنه الوه في أنفسهم متفاوتون في تمكنهم في السقة متفوتون في التمكن في السقة ده بالنسبة لي تفاوت الحديث الحسن لذاته تفاوت مراتبه يعني في سندين كده عمر ابن شعيد عن أبيه عن جده ده سند ابن ابن شعيب ابن محمد ابن عمر ابن العاص فيروي عن ابيه عن جده هو مش جده جده جده الاعلى احيانا اللي هو عمر ابن العاص, العاص وجده الابنى اللي هو محمد احيانا فسعب بيروا كده فالعلماء اختلفوا في المسألة دي بعضهم صحح هذا السند وبعضهم حسن هذا السند فهذا السند يكون أعلى من سند قد اتفقوا على أنه حسن فقط اتفقنا على هذا ماشي كذا يبقى الحديث الحسن لذاته متفاوت الدرجة أو المرتبة في نفسه فأحيانا يكون في الأعلى درجات الحسن وأحيانا يكون في أوسطها وأحسانا يكون في أقلها حين يكون في أقلها حسن لذاته نحن عندنا حديثين واحد يقول عنه أنه حسن واحد يقول عنه أنه هو صحيح طب نحن سعاد بقوله عندنا في حديث معين حسن صحيح طب ليقدر نفهمها ازاي دي حسن صحيح هنا هنشوف هل, هل جاء الحديث اللي تألفي كده بطريق واحد ولا بطريقين هنفرق هنقول ربما يأتي بطريق واحد وقد يأتي بطريقين أول حالة الطريق الواحد أهل مسألة الطريق الواحد ممكن يكون هذا الحديث اللي أهل فيه حسن صحيح ممكن يكون بعض العلماء بيطلقوا عليه هذا الكلام لأن حسن زي صحيح عندهم بعض العلماء يطلقون عليه حسن صحيح لأن حسن عندهم زي صحيح وإن كان صحيح أعلى من في الدرجة فهم يطلقون على الحديث الحسن صحيح أيضا زي, زي الإمام الحاكم وابن خزيمة وابن حبان دول بيطلقوا على الحديث الحسن صحيح يقولون عليه صحيح فهذا جواب من, من الأجوبة هذا جواب من الأجوبة إذا كان طريق طريق واحد فأجاب العلماء عن إطلاق هذه اللفظة أو فسروها بإيه قالوا إن بعد الأئمة يطلقونه على الحسن صحيح خلاص كده تقول عليه انه هو صحيح زي مين زي الحاكم وابن خزيمة وابن حبان في لا زي ابن خزيمة وابن حبان والحاكم ابن خزيمة في صحيح بيقول بسم كتابه الصحيح مع انه في احاديث حسنة وابن نفس القصة والحاكم نفس القصة فهؤلاء ممكن يطلقوا على الحديث الحسن صحيح فهم متوسعون في هذا الإطلاق وإن كانوا هم نفسهم عارفين أن هناك فارق بين الصحيح وبين الحسن لكن بيجمعوا بينهم باسم الصحيح لأنهم يحتج بيهم هم الاثنين لأنه يحتج بيهم هم الاثنين وطبيعي إحنا عندنا الحسن بيحتج بي الصحيح خلاص دي اول جواب الجواب التاني دخول الابنى في الاعلى يعني ايه يعني ده حسن فالحسن بيدخل في الصحيح لم يوجد مشكلة لنا اقول حسن صحيح لان الابنى بيدخل في الاعلى انت لو دخلت المسجد هتصلي ركعتين طب افرض الصلاة وقيمة هتدخل في الصلاة على طول الفريضة ويسقط عنك ركعتين للتحية المسجد تسقط عنك للا انه خلاص بانت عملت الحاجة الاكبر فهي اسقطت الحاجة الادنى فدي الادنى دخل في الاعلى بعض العلماء قال انه الصحة للسند الصحة للسند والحسن للمتن والحسن لايه للمتن بعض العلماء قال ان الصحيح يقصد به السند والحسن يقصد به المتن ولهم كلام كثير في هذه المسألة وهي مسألة من المسائل الدقيقة في هذا العلم مسألة من المسائل الدقيقة في هذا العلم لما يقول لك إزاي نطلق على حديث واحد أن حسن صحيح هذه مسألة تحتاج إلى دراسة موسعة وما أن العلماء تكلموا فيها كثيرا جدا جزاك الله خير عليكم استاذ لا اشتعب سمح ومع أن العلماء فصلوا وكلموا فيها إلا أن تجد أن هذه المسألة المفروض تندرس بطريقة أخرى هي الطريقة الأخرى ندرسها باعتبار من أطلق هذا اللفظ لأن عندنا الترميذي مثلا هي طريقة مختلفة تماما في الحكم على الأحاديث بالنسبة لباقية الأئمة وهو اول واحد وسع كلمة حسن صحيح دي وأول واحد وسع كلمة حسن صحيح ولو إطلاقات متعددة مش مجرد نوع حسن صحيح خلاص دا بولك حسن صحيح غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه حسن صحيح بس وحسن بس وحسن غريب بس ولو طرق متعددة فاللي موجود في الكتاب دا كلام تقريبي فقط كلام تقريبي فقط احنا نكتفي بمعضه طب لو جاء من طريقيني لو جاء من طريقين في الحال دي لو جاء من طريقين يبقى الحسن باعتبار طريق والصحة باعتبار طريق آخر حسن باعتبار طريق والصحة باعتبار طريق آخر وعلى ذلك لو وإن قالوا حديث حسن صحيح الحديث الذي جاء بطريقين يكون أعلى من قولهم إيه صحيح بس ما هو هيب أعلى من حسن طبيعي لكن يبقى ذا أعلى من قولهم ايه أعلى من قولهم صحيح بس أعلى من قولهم صحيح بس لكن أحيانا قولهم حسن صحيح يكون أقل من قولهم صحيح زي لو جاء طريق واحد وتردد بعض العلماء يقول في بعض الرجال يقول مثلا عنه صدوق وبعضهم يقول عنه ثقة فبالتالي ودي حتة احنا ايه فانا ما, ما قلتهاش يعني اختصارا وهو انه في الحالة دي في تردد بين الحكم والايه الحسن والصحة فيقوله حسن صحيح يعني حسن عند قوم وصحيح عند اخرين وفي تردد فيه فقولهم صحيح قولا واحدا يكون اعلى في هذه الحالة من قولهم ايه ده لما بيجي من طريق واحد اما اللي بيجي من طريقين فقولهم حديث حسن صحيح أعلى من قولهم إيه ليه بقى لأنه جاء بسندين واحد منهم صحيح وواحد حسن فبالتالي الحسن ده يقف جنب الصحيح ويقويه لخلاصة المسألة دي من كتاب كتاب موسع فيها شوية بس لن مش عايزة توسع فيها لأن هي أصلا مسألة عويصة مسألة عويصة حتى على أي وحد كتاب بعد كتاب حتى على الموديين الآن هي مسألة عويصة تحتاج إلى تفصيل أكبر وكان فيها بصراحة رسالة اتعملت في أم القرى للدكتور خالد الدريس هذه الرسالة عن الحديث الحسن لذاته وهذه يعتبر رسالة في غاية الروعة في هذا الباب ولكن عشان الرسالة لا تنتشر وبعدين هي دراسة متخصصة جدا فبالتالي مشاعشي من تشريتش وشعبي وان كانت مضوعة طبعا فاخرة طبعة مكتبة اسمها أضواء السلف دي سعودية مضوعة طبعا فاخرة جدا هذه رسالة من أحسن ما كتب في هذا الباب اذا مسألة الجمع بين الحسن والصحة في الحكم على الحديث لحديث واحد هي مسألة دقيقة جدا في خلاف كبير جدا ولكن انت يعني تكتفي بالخلاصة في المسألة تكتفي بالخلاصة في المسألة هل ننتقل إلى مسألة أخرى وهي مضان الحديث الحسن لذاته إحنا الحسن لذاته ذوق نلاقيه فين لم أقولك مضان يعني مضان هم؟ لا مش لا لا لا نقصدش اللفظ أيها أماكن الوجود تقول لك مظن كذا يعني أماكن وجوده فيه مظن الطلاطم فيه اه في السوق عند رابل بتاع الخضار او في السوق الخضار وكذا مظن الألم فيه قلم فيه المكتبة في مش عادف ايه مظن كذا ديت ال... دي كلمة مظن كذا دي معناها أماكن وجوده تأمل لو عاوز ألاقي الحديث الحسن إذا تألاقي فيه صحيح البخاري صحيح مسلم اللي يقول لك كده اضربه على طول تقول لي الشيخ فلان برضو اضربه ليه بقى لأنه اطبقت الامة على هذا كل من يأتي بعد اطباق الامة على هذا الامر يتكلم فلا يعتد بكلامه وان كان اماما وإذا جئنا به فوضعناه أمام البخاري فماذا يقول له ذي كسف أصلا يتكلم وإذا جئنا به عند مسلم لو وقف أمام صح مسلم بس لا يستطيع أن يصل إلى, أن يصل إلى أسرار الإثناد الذي وضعه مسلم فيه صحيح تفضل آه هذا الكلام كلام غير صحيح لأن الإمام البخاري رحمه الله تعالى كتب صحيحه في حياته وما, وما وضع فيه حديثا إلا وصل ركعتين قبل أن يضعه واستخار الله تعالى في وضعه في وهذا الكلام صحيح صحيح ثابت عن الإمام البخاري ثم بذأ البخاري رحمه الله بعدما كتب الكتاب يدرسه ويمليه فنقل عن البخاري رحمه الله آلاف المحدثين الصحيح آلاف المحدثين لقلوا عن البخاري الصحيح فكاذا صحيح البخاري أن يتواتر فكاذا صحيح البخاري أن يتواتر فهذه مسألة باتفاق علماء الحديث غير صحيحة بالمرة وأي واحد من الكفار لما يقول الكلام ده بيبقى غبي لأنه هو ما, ما بصش قويس فيه تاريخ صحيح البخاري وتاريخ البخاري ومين اللي أخذ عنه ومين اللي ما خدش عنه وبتاعه وكده أنه هذا وهو يقصد البخاري بزداد طب ما قالش طب ما هو مسلم أقل مسلم أقل في العلم من البخاري وتلميزه طب ما قالوش ليه عن صحيح مسلم هذا الكلام ما تلقمش الكلام عن صحيح المسلم على فكرة خالص ويقصد لما يهدم البخاري الأول أي حد بعد يجي بعد كذا أمره سهل لكن هذا امر مستحيل اللي يعرف اللي يقرأ تاريخ صحيح البخاري وتاريخ البخاري نفسه وإزاي كتب هذا هذه الأحاديث وإزاي سمعها وشروط البخاري في الصحيح البخاري لا يأخذ في صحيحه إلا إذا تحقق من أني أنا سمعت من اللفوقي واللي تحتي سمع مني لا يمكن حط حديث في صحيحه إلا بالشرط ده. هو أصعب شرط في تحقيق صحة الحديث البخاري لا يضع في الصحيح إلا من اشترط فيه شروط كثيرة منها هذا الشرط فهذا التعاليق التي تأتي في الأول البخاري مثلا لما يتكلم عن في شعب الإيمان أو في أي حاجة او يقول مثلا حب الأنصار من الإيمان يذكر آيات ويقول مثلا عن أبي هريرة قال ومذكرش السنة الجزئة الفوق دي ليس صحيح البخاري صحيح البخاري من أول ما يقول حدثنا فلان فلان فلان دي الأحاديث المذكرة بالأسانية أما الفوق دي ليس هي ديت صحيح البخار هذه عبارة عن مقدمة لكل باب من أبواب البخار مقدمة مقدمة لكل باب ومع هذا هذه التعليق التي ذكرها البخاري هي المجدي صحيح ومالجد عب الصحيح هذه مقدمة للأبواب ومع هذا أثبتت الدراسة صحة أغلب هذه الأحاديث دي حاجة اللي هي التعليق ثم بعد ذلك الأشياء التي لم يستطع العلماء إثبت صحتها وهي قليلة نادرة من التعليق لم يستطيع أن يضاعفوها برضو فيبقى رأي البخاري هو الأعلى فيها لكن هل هي من صحيح البخاري لا كلام قولا وحدا مش لي صحيح البخار صحيح البخاري هو إيه؟ كل الأحاديث المسندة لأن مروا بالسند لكن غير كذا مش لي صحيح والحجاة المعلقة دي ليست على شرط الصحيح هي لو كانت على شرط الصحيح كان ذكرها بالسند لكن هو ما بذكراش بالسند ليه؟ لأنه إن صحت عنده إلا أنها ليست على شرط كتاب الصحيح بتاعه لأنه حطت فيه شروط صعبة جدا حطت فيه شروط صعبة جدا وهو بيقول ليس كل ما صح عندي وضعته في هذا الكتاب وقال أنا لما أجيه يكتب الكتاب وكذا بيتكلم بيقول أنه أنا أحفظ مئة حديث صحيحة ومئتي ألف حديث غير صحيحة يعني, إيه؟ يعني المتون وإلا فالأسانيد كثيرة فهو هيحسب بالأسانيد بحفظ البخاري كثير جدا شهد من هذا الكلام أن صحي البخاري انتقل بعدما كتبه الإمام في كل حديث كتب الإمام في كتابه صلى ركعتين قبل أن يضعه فيه وبعدما أهل الكتاب قرأه على الناس وحدث به عشرات السنين ثم بعد ذلك نقله عنه ألوث من المحدثين في مختلف الأقطار حدث به في بغداد حدث به في بخارة حدث به في مختلف البلدان وأخذوا عنه كلهم هذا الصحيح وكتب كل واحد منهم لنفسه نسخة وانتشر وشاع صحيح البخاري في جميع اقطار العالم الإسلامي دي حاجة ما ينفعش الكلام فيها أصلا أنه لما تقرأ في العلم والدراسة تلاقي الكلام ده وجوده مكتوب فما ينفعش ان حد يقول فيها هذا دي حاجة ما عليها اما لو جينا نبص مثلا اقول انه اخر من روى صحي البخاري فلان اخر من روى صحي البخاري فلان طب وبعد فلان ده قبل فلان ده اصلا كان الكتاب الصحيح انكتب وانتشر كل الناس عندها نسخ منه فترويه انت او ما ترويه الكتاب صح واتفق عليه بين الناس ولكن مع هذا ما زالت سنده موصولا انا شخصيا معايا سند موصول الى البخاري فخلاص ايه بقى ده انا وقيف اخر الزمان وقيف ومسلم وكتب الستة كل الحاجات دي لها اسانيد موصولة وفوق كل هذا احنا دلوقتي صحي البخاري عندنا وصيح مسلم وغيره مطبوع ومكتوب ومتفق عليه بين علماء المسلمين لو قد تقول لي للصبح انه ده ملوش سند محدش اسمع كلامك لانه اتفقت عليه امه وتوترت الامور دي زي المصحف هتقول لي بابي من غير سند كلام كلهم مش مصبوط ده بالنسبة لي كتب الاحاديث عمون بابي الاقل من كتب الحديث انت لو قدت كتاب الاخبار الحمقى المغفلين ابن الجوزي وكتاب اخبار المتطفلين لابن الجوزي موجود ومروي بالأسانيد وكله وهو كتبه عباره عن يعني نكت و وغير وغيره وغيره فعالماء المسلمين قاموا بالدور باحسن دور في حفظ التراث بتاعهم كله حتى كتاب الاغاني لا. حتى كتاب طوق الحمامة بتاع ابن حزم اللي حتى ما يتقريش مع هذا نقلوه برضه وغيره غيره من هذه الكتب كتب الفلسفة نفسه لعملها بعض المسلمين برضه نقلوها من هم لو ما كانش عندهم أمانك كان ممكن من أقوله هاش لكن هم بنقلوا كله مظن الحديث الحسن ذاته البخاري ومسلم لا ما تقوليش حديث حسن تروحها البخاري ومسلم لا كلام غلط اول ما تروحها تروحها لايه لا الكتب اللي وصفت بالصحة وصفة اصحابها بالصحة ولكنهم ادخلوا الحسن في الصحيح ادخلوا الحسن فيه الصحيح زي مين آه دي اول حاجة الكتب التي وصفت بالصحة ولكن أصحابها ولكن الأصحاب ممن يدخلون الحسن في الصحيح زي صحيح ابن خزيمة ابن حبان المستدرك للحاكم ماشي بعد ذلك كتب السمن الأربع وغيرها بقى من, من الكتب زي مسند أحمد وغيره هتلاقي فيه الصحيح وتلاقي فيه الحسن وهكذا خلاص دي المظام بتاعة الحديث الحسن هل يجوز أن يحكم المتأخرون بصحة حديث وحسنه أم لا يجوز هذه المسألة أسيرت من أيام الإمام ابن الصلاح رحمه الله تعالى وأول من أثرها هو الإمام ابن الصلاح قال إنه هل هل المتأخرون من العلماء اللي هما جاءوا بعد القرن الثالث لأن المتقدمين آخر عهد المتقدمين هو رأس القرن الرابع يعني آخر القرن الثالث خلاص؟ المتأخرون بعد ذلك فقام هل إحنا ينفع نصحق حديث ونضعفها ولا لابد أن إحنا نشوف السابقين قالوا إيه فيه وخلاص ونأخذ بكلامهم بس اختلف في هذه المسألة على مذهبين اختلف فيها على مذهبين الأول اللي هو بتاع ابن الصلاح بق واللي, واللي مش وراه قالوا انه لا يجوز لا يجوز ان احنا نصحح ولا نضعف لا يا امام اهل لان لسببين عدم اهلية المتأخرين لهذا الامر اتنين انه في شروط للصحة نقدر نوصل لها وفي شروط احنا ما نقدرشه نوصل لها إيه اللي احنا نوصله يا إمام قال الاتصال السند ماشي عدالة الرواي ماشي ضبطه ماشي لكن خلوبنا الشذوذ والعلة احنا لا نقدر أن نصل إلى المعرفة هذين الأمرين هذا القول الأول وقول ابن الصلاح قال يا جماعة احنا نعتمد على تصحيح المتقدمين وتضعيفهم اللي ضعفوه لا عفوا اللي صححه هو نصححه وخلاص بقى اللي بعد ذلك مفيش حكم فيها احنا ما نحكمش عليها هو كلامه كده القول الثاني يقول يجوز التصحيح والتضعيف لمن كملت اهليته من العلماء في هذا العلم يجوز التصحيح والتضعيف لمن كملت أهليته في هذا العلم يعني اللي توفرت فيه شروط اللي هو المحدث الحافظ الناخذ اللي مش عارف ايه بيجي نقول زي واحد زي الذهبي واحد زي ابن حجر واحد زي العراقي واحد زي ابن الصلاح نفسه واحد زي النووي واحد زي فلان دول أئمة كبار السيوطي وغيره والسخاوي والألباني والحوين والناس دي توفرت فيه الشروط على اختلاف مراتبهم يعني احنا مش هنجب مثلا الحويني زي ابن حجر ولا الألباني زي ابن حجر ولكن كل واحد على حسب عصره وامكانياته ومع هذا وغيرهم وغيرهم كثير انما هذا على سبيل المثال يعني مش معنى ان انا اذكر واحد ان, إن هو احسن من غيره او ان فيه ان الغيره ميذكرش معاه لا اللي بيحبر في الزهن بنقوله بس احنا لا وإلا فإحنا عندنا ناس أطقا في العلم اللي أنا ذكرتهم بس ما استحضرتش النبا أذكرهم وهكذا فقال الإمام النوى رحمه الله اللي هو صاحب القول الثاني هو وجه مهور العلماء قالوا إنه يجوز للمتأخرين أن يصححوا ويضعفوا وذلك لمن كمدت فيه الأهلية مش أي واحد ما مش أي واحد طيب ليه يا إمام أهل أنه ممكن يستطيع الإنسان إن هو يقف على مسألة الخلوم من الشزوز والعلة وذلك إذا كملت أهليته لهذا الأمر وهذا لا محالة فيتوفر في بعض العلماء في مختلف الطبقات على مر الزمان وهذا الكلام هو الراجح وهو الأصح أما كلام ابن الصلاح رحمه الله أراد به إيه ابن الصلاح إنه سد الباب على الناس اللي هي بتدعي العلم بس ما يتسدش كده ما يتسدش كده العلماء الثانيين دول إصحاب القول الثاني سدوا هذا الباب بس الطريقة صحيحة وهي إيه قال لك لمن كملت أهليته لتوفرت في الشروط أما لو ما توفرتش في الشروط ما يفعش كلامه خلاص وأذنهم طيب إيه أدلتكم أهل إنه في فينا صححت في عهد ابن الصلاح نفسه هو نفسه صحة وكل من جاء بعده برده صحح وضعف وعمل وخلى ذي حاج ثم حاجة هو كده قد يحول الصحيح إلى ضعيف والضعيف إلى صحيح زي قال إن بعض المتقدمين قد يخطئ أحيانا في الحكم على حديث من الحديث بالصحة أو الضعف فلو إحنا قبلناه على حاله هيحصل إيه يصبح الصحيح ضعيفا والضعيف صحيحا ودي مخلفة للمحافظة على الشريعة ايضا من الاشياء اللي هما استدلوا بها على ما يقولون قالوا ان هناك احاديث كثيرة لم يحكم عليها لاما المتقدمون ولابد لنا من معرفة الحكم هل هي صحيحة ام ضعيفة فلو تركناها يبقى هيضيع شطر من الشريعة بدون الحكم عليه سواء بقى بالصحة او بالضعف اما يدخل فيها ما ليس منها او يخرج منها ما هو منها يبقى دول ثلاثة اسباب خلوهم يقولوا بانه يجوز مسألة التصحيح والتضعيف عند المتأخرين لمن كملت فيه الاهلية لمن كملت فيه الاهلية هذا بالنسبة للحديث الصحيح الحسن لذاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم كده يبقى خلصنا الحديث الصحيح لذاته والحسن لذاته والصحيح لغيره وهناخد دلوقتي الحسن لغيره ان شاء الله يبقى باقي في المصطلح بعض الأمور اللي هي يعني متزودة على الكتاب أصلا في الطبعة الجديدة دي حاجات مش صعبة حاجات إنشائية مكانة السنة حاجات بسيطة أنتم عارفينها بس لما ييجي الكتاب إن شاء الله ده هيبقى في الترمي التقني بقى إن شاء الله تعالى لكن تذكروا اللي احنا أخذناه ده مذكره جيده معيش الكتاب اسمع عليه اللي اسمع المحاضرات انت رسمت المحاضرات وفهمتها لما تيجي تقرا من الكتاب ما فيش امتحان ترم لا بس احنا عندنا في في الجامعه وفي بتاع التيرم هنا ما فيش عشان الاجازه لا في اجازه اجازه باين من يوم 19 تقريبا 18 ده ايه بقى ده طيب. خليكم معايا بس ان شاء الله وتعالى بعد الاجازة بعد الاجازة هعمل امتحان في المصطلح وانا في اعمال سنة وحاجات هديها على الامتحان بقى. يعني هدي جزء الاكبر على الامتحان واشوف مسألة الحضور دي انا هاخد كشوف للناس للحضور في الفرقتين لأن الحضور ده مهم وانتو في في ناس ما بتحضرش انا شفت في الحضور في ناس تقريبا ما حضرتش مش عارف ليه يعني هو قدم ونسي ولا مالو نعم لا مش عندي ما اظنش انه هينجح عندي ليه بقى لأن الحضور هو احنا عاملين يوليل بتاع ده معشان العلم مش عشان شهادة وخلاص الناس اللي بتجري وبتعب الدين ما هو فيه قليات وفيه معاهد خاصة تانية ما ممكن واحد يخدها اللي عاوز مؤهل تاني اي حاجة يعني مؤهل متوسط فوق المتوسط مش عارف يعني فيه مؤهلات تانية لكن مش حاجات شرعية والحاجات اللي بتتدرس هنا يعتبر خلاصة علوم كتيرة يعني مصطلح الحديث ده لما تخلص الكتاب اللي عليك ده يبقى انت لميت اصول المسائل فيه العقيدة بفضل الله تعالى مش عايز أقول أصول العقيدة كلها مفيش محاضرة انت خبتها إلا ولمت أصول العقيدة في الباب اللي تقلت فيه ويعني بفضل الله ما فيهاش غلطة في كلمة آآ إن شاء الله يعني ودي برضو حاجة تفيدك الفقه كتاب ممتاز جدا بتاع كفاية الأخيار ده هو عن مذهب الشافعي ومعروف أن الشافعية فقهاء الناس الشافعية هم الفقهاء فعلا يعني. قد يكون في كتب المذاهب عموما بعض المخالفات ليست عن قصد ولكن المخالفة جاءت من نفيق أصول في كل مذهب والمذهب له أصول بيعتمد عليها في واحد بيعتمد الحديث الضعيف في واحد ما بيعتمدهش في واحد بيعتمد قول الصحابي في واحد ما بيعتمدوش اما الكتاب والسنة باتفاق كله بيعتمده خلاص والاجماع بعد ذلك في ادلة والقياس كله بيعتمده في بعد ذلك ادلة يختلف فيها مش هتغير في المسألة حاجة هيكون واحد اقرب الى الصح من الاخر فانت لو عرفت خلاصة الكتاب اللي عندك في الفقه هتبقى عارف رؤوس المسائل برضو في الفقه الشافعي خاصة وفي الفقه عموما دي حاجة بالنسبة للغة العربية انا مش عارف الكتاب اللي بدرس عليهم ايه ايه مي الدكتور مين المهم من هو بيتكلم بقى عن فيه كتاب نحو صرف وكده ولا وبلاغة طيب ما هو أنت معك دراسة سنتين وبعد كذا كمان سنتين يعني اللي هيبقى شاطر في تانية هيطلع ثلثة وربعة فمعك مقررات كتير لسه هتيجي فأنت لو كملت المعهد بنية ان انت بتطلب العلم وتحضر وتستفيد وتذاكر هتحصل خير كتير عما تكون خلصت إن شاء الله مش عايز أقول لك أنه يكاد يكون أنه ده إلى حد ما مقارب للتعليم في الأزهر مقارب للتعليم في الأزهر ومعروف أن الأزهر بالذات هو أرقى جمع علمية في العالم جميعا أرقى جمع علمية في دقتها وإمكانياتها مش عشان إحنا في الأزهر لا دي حقيقة ما فيش جمعة في العالم تعادل جمعة الأزهر إطلاقا هيئيا لا فأست زيتها ولا في مقرراتها ولا أي حاجة خالصة العقيدة يا ده لا مش أشاعرها الأزهرية مش أشاعرها فيه حاجة اسمها دي مؤسسة علمية رسمية أساسي بيعتمد عليها من, من, من ألوف السنين مش من أكتر من ألف سنة هذه المؤسسة المؤسسة دخل فيها على مر الزمان أناس من أهل المكان او من أهل العلم ظهرت لهم مذاهب مخالفة مع ذلك فأنا لا أملك إن أنا أشيله ما بليكش إن أنا أشيله دي حاجة مش مؤسسة بتاعت واحد دي مؤسسة عامة أما تدريس العقائد قد يكون كان في فترة من الفترات بيدخل في علم الكلام إلى حد ما وهو أصلا بيتقال عنه علم كلام بيقولوش عليه أنه هو عقيدة فيه الصح وفيه الغلط وعلم الكلام ده بيدرس تقريبا في كل الجامعات فضل. الجامعة الإسلامية في المدينة بيدرس فيها جامعة دين محمد بن سعود بيدرس فيها تقريبا في كل الجامعات فما ما, ما, احنا ما نرمش التهمة كده وخلاص يجي بقى نعم من قالك ما بدرس في الأزهر؟ لا ما بدرس ومش هيدرس هذا الكلام دا كان الكلام دا من يجي 70-80 أكثر من 70 سنة كان يتقال هذا الكلام وما توافقش عليه انما في الدراسة المقارنة أنت تدرس أي حاجة في رأسة فقه مقارن أنت تدرس أي حاجة تدرس فقه الملك هي المذهب أربعة بس المذهب ليس أربعة بس عندك مذهب الليس بن سعد ومذهب السوري ومذهب فلان ومذهب علان وكل كله دول ده دول دول المذهب الأربعة لأنهم يعتبروا كانوا مصب للمذاهب كلها كان صب للمذاهب كلها يعني هما صب فيهم مذاهب كلها لكن مش دول هما المذاهب بس أما مذاهب الشيعة ما بيعتمدش عليها نهائيا إنما تدرس ليه عشان يتعرف رأيهم في المسألة دي إيه لكن محدش بيلتزم بيه طب وانت إزاي لازم هتعرف الحق والباطل انت راجل دارس انت ببدرسكش هو بعض الحاجات دي في الفقه المقارن عشان خطر تعمل بيها هو بيدرس لك عشان يبين خطأها متلقهمش بيرجحوا ولا قول واحد للمذاهب دي نهائيا قول واحد عمرك متلقهم رجحوه فلازم كدارس ومتخصص تدرس كل المذاهب طب انت بتدرس عقيدة النصارى وعقيدة اليهود دراسة مقارمة ولازم تعمل كده بتدرس عقائد الشيعة وبتدرس الفرق كلها وما قال انت هتبقى دارس ازاي ومتخصص ازاي اما لو انا راب الشيخ بشرح في مسجد او بشرح طلبة علم او بتاع بنائهم الكتاب المظيف الاول اشرحه في العقيد بعد ذلك هتعرف ازاي ان الاشعار عندهم مخالفات وان المعتزل عندهم مخالفات وان الشيء عندهم مخالفات وان مش عارف مين عندهم هتعرف ازاي بالدراسة لكتوبهم الطالب المبتلع او اللي لسه ما قطعش شهد كبير في العلم ومتخصصي ده ما بيدرس الحاجات يدرس الأول العقيدة السليمة وبعد ذلك بعدما يخلصها ويعرفها وبعد ذلك أنت بتنتقل إلى مرحلة أخرى عشان تعرف الغلط بقى. أنت دعا تعرفت الصح تعرف الغلط بعد ذلك وإلا فلابد أنت تعرف الصح والغلط الاثنين ودي منهج عموما للعلماء ما تشوف ابن تيمية كتب في الفلسفة دي كتب رهيبة يعني در تعرض العقل مع النقل ده ينقض به المنطق ينقض به المنطق وهو كتاب رهيب رهيب يعني لو يعني حاجه كده تراصم حتى المنطقين والفلسفه نفسهم ممكن ما يعرفوش عرفوا امتى الكلام ده ونقدوا ازاي وحتى الا بالعلم وهكذا فالطالب المبتدئ له حاجه والمتوسط حاجة والمتخصص ده بص المتخصص ده ما تقولوش اقرايهم هتقراش ايه هي اقرا لك كتب النصارى وكتب اليهود وكتب مش عارف مين ودي ما فيهاش مخالفه وكله عشان ينقط هو المشيخ لما يجي مثلا الدكتور محمد اسماعيل مقدم يقول تكلم عن الشيعة ويعمل سلسلة جاب الكلام ده من ايه من كتب الشيعة وإلا مش هيبقى في صدخ في الكلام لازم تبقى من كتبهم وما انا ما أقولش كلام لما واحد يقول للشيعة بتقول كذا وتعمل كذا وتخلي كذا وما ينقلش من كتبهم الكلام ده يبقى مش هسد أنا مش هسد لازم تنقلم الكتب دي ولما تيجي تعمل رسالة في الجامعة في مذهب الش زي الرسالة بتاعت الدكتور مصر القفاري ودي اعتبر احسن رسالة تعملت في اصول مذهب الشيعة رسالة دكتوراه نائل كله من الكتب بتاعت الشيعة كله ويمقد بقى تنقل اللي بقوله وتنقد هي دي الدراسة دراسة بتحلل وتنقد وترجح وتعمل وكذا اما الازهر في. بص بقى الأزهر بالمنطق اللي احنا عايشينه الآن اللي هي الاتجاهات الإسلامية اللي موجودة فيه, فيه السلفي والإخوان وفيه الـ الـ الـ الصوفية وما تقولش أن الصوفية هم المسكين لأن الكلام ده مش صحيح بص اللي ماسك, اللي ماسك رجالة الحزب الوطني زمان خلاص دلوقت الأمور ما تغيرتش لسه ما زالت الأمور قائمة إلا في عمداء الكليات بعض الكليات اللي هم العمداء اللي انهيت المده بتاعتهم خلاص خلصوها خلصت دول اللي عملوا انتخابات عليها مش معنى كده اللي هم انتخبوهم حلو هم انتخبوا واحد يعني في في, في اللي انا فيها انتخبوا واحد مش عارف يعني فاهم وكلهم هم اللي انتخبوهم الراجل العميد الأسبق كان رجل فاضل جدا جدا جدا ورفض أنه يترشح تالي تحايلوا عليه كلهم مرضاش قال له, له ليه يا أستاذنا فقال أنه هتبقى فيه مشحنات وفيه بغضاء وابتاعه أنا مش عايز عرض نفس المسألة ده ومرضاش يترشح ونال احترام الجميع مع أنه كان أكثر واحد طب هم اختاروا مش معنى كده أنهم اختاروا واحد مشهور جدا في الناس معروف يعني مش عايز اقول اسمه لابتالى انه معروف خالص بالنسبة للناس ومع هذا مش, مش, مش كويس بالنسبة لقطاع كثير قطاع كبير وقطاع محترم مش قطاع متعصب ضده ولا حاجة وهكذا ولعل الناس بتختار الفهلوي اللي يضحك معاهم ويلعب معاهم ومبتاع واللي يعمل له مصلحة وهكذا الناس طب من اللي اختاروه مش الناس ومن اللي اختاروه مش معنى كده انه هو اختيار صحيح وهكذا وهتلاقي برضو في أعظم مجلس الشعب دول مش الناس اخترتهم هتلاقي منهم فئة مش برضو مش مزبوطة ولو أنت اخترت عيالك بإيدك هيطلع منهم برضو فئة مش هترضيك وهكذا لكن اللي غلب خيره شره يبقى كويس اللي خيره يغلب شره أو ما حسنه تغلب كويس فمن بلدك دام مؤسسة مروا عليها أكتر من ألف سنة وتواردت عليها اليهود والنصارى بأوروبا سواء بقى بريطانيا أو فرنسا أو أمريكا أو غيرها وقام برض مصر فنزي واللي بعده. واللي بعده وحوربت حرب رهيبة كويس الحمد لله اللي هي لسه قعدة بتأدي درها انتم من تشعرشين الضغط بيبقى عامل ازاي جوه فصل, فصل على طول فصل اتفصل لناس كتير لو انت فتحت بقك وتفصلوا علماء أفاضل يعني لو انت تسمع عن ان اسمه مش هايزة أقولك تعمل ايه ومع هذا يتفصل بكلمة واحدة قرار كده فصل تفصل ازاي يقرأ اللي هو ماسك الازهر ولا ماسك الجمع ماسك الازهر بالذات شيخ الازهر اللي كان قبل كده كان بيفصل طب من اللي اداله الصلاحية دي هم أصلا النظام عاوزوا يخرب الجامعة وخرب الأزهر عموما ويقوله ان أنت بقى الإمام الأكبر وأن أنت اللي فيدك الحل والربط ويعمل كل اللي أنت عايزه وأنت المجدد بتاع الزمان وبتاعه وكذا صاحبك بقى يديها بقى مجدد الزمان ده يمشي الزمن الماضي كله وهكذا ما بقى كل واحد هو أنا ممكن تخليك تعمل اللي أنا عايزه من غير ما أنا أضغط عليك إزاي؟ دراسة نفسيتك الغرب بيعمل كده يدرس نفسية اي واحد فلان ده بشب الرئاسة ها اشميمه شوية اشميمه شوية اشميمه شوية ها بقى يبقى زي اللي اللي ادمن بقى بعد كده هو هيطلب طب معلش ايه طب مش ضروري دلوقتي لا اقولك طب يعني ما خليها دلوقتي طب بس في عقبة قدامنا هي ايه اصل بتاء الراجل ده يعني عقبة لا ملكش دعو بي انا همسك وهشيله على طول يمسك وشيه اه يعني هو ما... انت فاكر ان الحكومة في الفترات الاخيرة كانت بتطلب من رؤوس العلم اللي هما الرسميين الحاجات اللي بيعملوها ده هي عشان نعرفه نعرف ايه هو الحديث الضعيف الضعيف هو ما لم يجمع شروط الحسن خلاص كيبات لما يفقد الحديث اللي يفقد شفطه من شرط الحديث الحسن يبقى ذا حديث ضعيف الضعيف مختلف المراتب مختلف il a المراتب عندي ضعيف يقرب الى درجة الحسن وعندي ضعيف يصل الى درجة الموضوع يبقى عندي مختلف المراتب ففيه ففيه ما هو قريب من الحسن وفيه ما هو موضوع ما هو ايه موضوع الموضوع ده فيه بصرف وهو نوع من انواعي الحديث الضعيف نعم موضوع انا بقول كلمة اقرو انا لها تعبيرات كذا خاصة ليه بقى؟ لأنه ساعات يحكم على الحديث بأنه موضوع يكون في الحقيقة في خلاف في وضعه فأنا عشان أمسك العصان ساعات أعمل اللفظة دي وأنا بكتب بس بالنسبة لكم مش, هي مش هيبقى نافع يعني ينقل موضوع خلاص يبقى موضوع يبقى ما يقرب إلى درجة الحسن بس ما وصلش للحسن ومنه ما هو الموضوع يبقى عرفنا ان الضعيف مراتب كتير كتير جدا الضعيف ده ومش عليكم السنة بس مرتب كتير قوي عرفنا الكلمتين دول عن الضعيف فبنيجي باقي نشوف الحديث الحسن لغيره ايه هو هو هو الحديث الضعيف اذا جاء من طريق اخر او طرق متعدلة. يتقوى بها فيصل إلى درجة الحسن لغيره حسن لغيره يبقى عندنا في ضعيف الضعيف ده قسمين ضعيف قسمين ضعيف يمكن أن ينجبر ضعيف لا يمكن أن ينجبر يعني, يعني إيه في أنواع من الحديث الضعيف لا يمكن تترقى ولا يمكن ترقى غيرها وفي أنواع من الحديث الضعيف هي دي اللي بتترقى إلى درجة إيه الحسن هنشوف الأول الحاجات اللي هي لا تترقى واحد الحديث الموضوع خلاص دا ما ينفعش يترقى يترقى روح فيه هو هو كذب يترقى يبقى أكزب منه ما هو كل ما هيزيد في الخصلة دي كل ما هيزداد ضعفا خلاص الحديث المتروك الحد الفارق بين الحديث الضعيف والمتروك انه الموضوع الحديث الموضوع راويه كذاب راويه يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم اما الحديث المتروك فراويه متهم بالكذب في حديث الناس مش مش على النبي صلى الله عليه وسلم بيكذب في, في حديث الناس فهذا حديثه متروك أما دهو راوي الحديث الموضوع فهذا رجل يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم في بقى أنواع أخرى تعرف بالقرائن أنواع أخرى تعرف بالقرائن ودي تعرفها كده خلاص في هنا الشاذ حديث الايه الشاذ حديث الشاز حديث الشاز برضو ما يتقواش زي ما احنا قلنا قبل كذا لا الشاز مش موضوع بل لكن هو خطأ خطأ ما حد هو صاحبه ما كذابش فيه لكن هو غلط فيه فما ينفعش يتقوّر دول, دول ما بينجبروش فضل الايه مقبول المترك مان مش سامع من المتروك لا يترقى لا بص دول كلهم دول ما يترقوش دول من يستخدمهمش خالص هم زي ما هم كذا دول لا يقوون أحدا لا يقوون شيئا ولا يتقوون بشيء يعني لا يرقون ولا يترقون خباس في بقى مجموعة أحاديث ضعيفة تترقى وترقى غيرها زي الحديث اللي راويه سيء الحفظ سيء الايه الحفظ راوي بيقوله عنه كده سيء الحفظ لا ممكن لو جه عند كذا راوي سيء الحفظ يتفق على حاجة معينة عند كذا رواية يتفق عليها ممكن يترقى هذا الحديث الى درجه الحسن لغيره وايضا الحديث المرسل عارفين المرسل التابعي التابعي يقول فيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يبقى ساقط عندي احتمال يكون ساقط عندي صحابي بس واحتمال يكون ساقط عندي تابعي وصحابي ليه لان التابعي ممكن يروي عن تابعي زيه ممكن يروي عن صحابي فلما التابعي يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يبقى السند متصل ولا فيه انقطاع في انقطاع الانقطاع ده لو جه من طريق تاني والانقطاع ده انزبط بالطريق التاني واتصل وكان بقية الرواه من الرواه اللي ممكن ينجبره يبقى في الحالة دي الحديث ايه ينجبر ويصل الى درجة الحسن لغيره كذلك الحديث المنقطع برضو زي المرسل وايضا حديث المدلس المدلس المدلس ده بيرو بالعنعنة يقول عن فلان وهو ما سمعش منه هو ايه ما سمعش منه ما يقدرش يقول حدث فلان لانه هيبقى كذاب خلاص ولكن يقول عن فلان عشان يرفع يرفع ايه يرفع, يرفع سنده هو يرفع سنده ممكن يكون ثقة هو مكونش كذاب ممكن يكون ثقة كده عشان يرفع سنده وإن كان عمله ده مذنور إلا أنه هو ما بيضعفش به لكن الحديث نفسه يبقى إيه حديث ضعيف طب افرد جه من طريق تاني عرفنا مين اللي صائط بعض عندي واتصلوا بقى ممن يقبل حديثه ففي الحالة دية الحديث يرتقي إلى الإيه الحسن لغيره وعندنا أنواع أخرى برضو من الأحاديث الضعيفة التي تنجبر زي الحديث المعضل زي وهكذا من هذه الأشياء والحديث إذا كان في علة وعرفنا لها علاج دي حاجات من خلال الدراسة فضل المنقطع أصدقى المنقطع بيسقط منه راوي واحد في موضع أو عدة مواضع في موضع أو عدة مواضع بس ما يكونش الساقط فيه ما بعد التابعي لكن الساقط فيه بعد التابعي ده يبقى مرسل أما إذا كان فقط فيه راوي واحد راوي واحد زي كيف مثلا هنا في راوي ساقط صح وهنا فيه راوي ساقط وهنا ده الصحابي وهو يبقى الحديث ده فيه انقطعه منقطع سقط منه روي واحد بس في موضع او عدة مواضع بس بشرط يكون السخوط روي واحد بس طب يفرض سقط في موضع واحد اهو يبقى برضو منقطع برضو انقطعه انما ديته خلاص مش منقطع يمشترط ان يكون السقط فيه روي واحد احنا طبعا كلام ده مش عليكم السنة دي المعضل بقى يسقط من اثنين وراء بعض اثنين وراء بعض في موضع او مواضع ودي حاجات مش مش عليكم وعلى هذا الحال يبقوا احنا كده المصطلح يعتبر خلص يعتبر خلص وانتان فضل فيه ديسة شوية بس يعتبر كده خلص اللي مهم انت هتذكر لي التعريفات الاولى لان احنا اخدناها في الاول لحاجة ان حاجه تذكر الحديث الصحيح لذاته والصحيح لغيره حسن لذاته الحسن لغيره تتقنها التفصيلات الكثيرة علم عليها وتسيبها دلوقتي التفصيلات الكتيره تعلم عليها وتسيبها دلوقتي ليه لانه انا عاوزك في المحاضره اللي انا ركزت عليه في المحاضره ركز عليه وذاكره كويس التفصيلات الزياده ديت اعتبر مني انا ما انتش مطالب بها ما انتش مطالب بيها خلاص عاوز تزود بعد كده ابقى زود في اتفقنا؟ نعم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى الله